والذين اتخذوا من دونه أولياء أما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم.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 في ظلماتٍ ثلاث ذالك مالله ربكم له الملك لا Sarafun إلا هو فأنت صرفون إن تكفر فإن الله غنيٌّ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وَلَا تزِرُوا أزِرَةً إِلَّا أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ رَجِعُوا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَ لَظْرٌ دَعَ رَبَّهُ مُلِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ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 Inna ma'iyuwwa al-sabiroon ajrahun bi-ghairi hisab. Qul inni umirtu an abud Mukli mukhlasallahu diin wa umirtu li an akoon awwal al-muslimin. Hul inni akhafu in aysyit Rabbi adab yoomin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 من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده أَلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ حق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارُ لكن الذين تتقوا ربهم لهم غرف من فوقها من فوقها غرف ببلية تجري من تحتها الأنهار وعند الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه وينابيع في الأرض ثم يخرج به ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم يهيج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 ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلكه الله يهدي به من يشاء، ومن يضل الله فما له من هاد، أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 وَلَقَدْ ضَرَبَنَا للناس فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضَرَبَ اللَّهِ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا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 فَمَنْأَظَلَّ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِالكَافِرِينَ وَاللَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُولَاءَ كُمُوَلْمُتَتَّقُونَ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 قل أفرئيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني إن أرادني الله بضر هل هن كشفات ضره أو أرادني أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ, أنت تحكم بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْا بِهِ لَفَتَدَأُ بِهِمْ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَلَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِيَستهزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا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 إنه هو الغفور الرحيم، وأنبؤ إلى ربكم، وأسلم له من قبل أي يأتيكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إلَيْكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَكُم مِن قَبْلِ أَيِّ يَأْتِيَكُم الْعَذَابَ بَعْتَهُ وَأَن لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَأْحَسَرَتَ عَلَى مَا فَرَّضْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ يَأْحَسَرَتَ عَلَى مَا فَرَّضْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوَأَنَّ اللَّهَ هداني لكنت من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 أعبدوا أيها الجاهلون ولقد أوحية إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتَ لا يحبطَ عملك لئن أشركتَ لا يحبطَ عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فعبد وكم من الشاكرين وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا Illa mansha, amlu, summanufi, haufi, hauhi, hauhi, hauhi, hauhi, hauhi, hauhi, hauhi, hauhi, hauhi, hauhi, hauhi, hauhi, hauhi, hauhi, Waji rabin rabin nabin nawashuhada, iwan pondri rabin nahum, bil-hautri, rahum lajuvla moon, ja ufijat kullu Vassiin kolla viina kaffahu, ila jahanna mazoumero, hataa, ila jahua, footni hataa, abu, abu, wapo, la la la la la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 وَقَالَ rum, خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ lajikum, tribetum, خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا rhum, وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نشاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ vata الْمَلَائِكَةَ inkaataa, مِنْ minna الْعَرْشِ lilla, يسبحون, يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ ja بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ